قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابَ نُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوتَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقُّ يهدي إلى الحق وإلى طريق متقيم